لا صوت يعلو على موقع دوت كوم إنسان مفيش ف ايدي حلول جا باخره من الاحزان ومشيت مع الدنيا باصول في زمن تسون تدخان يا زمن في ايمانك تمنلي مستقصد الغلبان عشان جدع دقت الوجع وشوفت العزب الوان عايش حياتي كل يوم شبه باقي الايام الصبح اصحى لشغله روحه عالمغرب ارجع وراحت بحال حمدت ربي وقلت اني تمام بس العيون مش سايبه حد والخلق كفاك كلام مشتا جنب الحيط قالوا عليا حوي مع اني كنت معاهم برعتي ولا قل لي اخرتها نكروا الخير وراحوا شكروا الغير كنت عايش بضميري مع ناس ما عايش ضمير هيك بوخدع لبس الستكناع الناس بقوا وحشين هدييره غش والف وش وحشنا ابو وش هيك النفاق واللي بتفقع ما الغيمه الخيني الخاينين يا حد يكون أصيل وانا اشيله قوة العين عيب شرع الحايه ما بقى شيء سعره كل حل مظبوط يا بند الرجوله ما يا ناس موجود شفنا اللاباوي صوتها طالع عمل فيها حتى في حتى وحتى الذكوره مش بتقلدوا في بالمحدود هي اللي انتوا حاسدنا ده احنا بالرايحه والجيام عينيكو بصالنا طب على علهان جايز يسيبنا الغان باسلاكو من جوان بما ان كل الناس بتجرحة بطل التهديل عشان بيدفهم غلط وانا مش ناقص تأخير اقترتي ناس ملاش اساس بيكرهوا للخير فرشت عرضهم بوردة حدتوا في طريق مصامين هيلعب لو كان من اهل لعب مش عب في في ناس كده ما معرفش شيل بيتباهوا وبعيضهوم هبي من الحق والحق دي ما لاقلوه امين يا رب توقعهم في شر عملهوم السكه صعبه ما فيش فرحاول زي نعيش البحر موجو بيغرق تعبنا من التعب يا سجاد واحفظنا من الاشرار قلنا كريم بيسهل المشوار على